أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل رب إن ما سنين نحن أعلم بما يصفون وقوم يعوذ بك من إِلَّا إِنَّهَا كَرِيمَةٌ ف الصور فَلَ سابَبن فلا صابَبَن ساب م يَوْمَئِذٍ وَلَا يك الس con كذبون قالوا أبنا وقولون ربنا أمنا فاغفر لنا وارحمنا وأن تخير الرحيمين حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم